يا عراق اشتاق الماء للنابضاتي حنت بك الأشياء نحو الحياتي يا عراق اشتاق الماء للنابضاتي حنت بك الأشياء نحو الحياتي كن في حلمنا الصابي يكفي نزف ابوابي نزفت معناك بكاء كل احزان الاحياء كن في حلم الصاب يكفي نزف ابوابي نزفت معناك بكاء كل احزان الاحياء افت كل ارهابي يهوى الشر عند وعلى كل ظلم ما كن سماءا فوق سماء كن كل يرهابي يهوا شراط الغاضي وعلى كل ظلم كن سماءا فوق سماء يا عراق. يا عراق. يا عراق يا عراق من الالم يا ابن الفراتي لا تغلق الأحلام فالصبح آتي يا عراقا من آلام يا ابن الفراتي لا تغلق الأحلام فالصبح آتي يا من هده الأمس حتما تشرق الشمس ويدق الباب سلام ربما تحن الأيام يا من هده الأمس حتما تشرق الشمس ويدق الباب سلام ربما تحن الأيام لا يمضي بك الياسو ستعود عزيز الهام بل لكل الأرض إمام لا يمضي بك اليأس تحنو بعدما تقسو ستعود عزيز الهام بل لكل الأرض إمام يا عراق يا عراق اشتاق الماء للن بضاتي حنت بك الاشياء نحو حياتي يا عراق اشتاق ما ہمت وکل اشیا